أنا مجرد إنسان فلسطيني الهوية عنواني في كل حارة وشارع ومخيم وأينما تجد رأسا مرفوعة في السماء عندما تريد الذهاب إلي فقط ركب الصعاب فسوف تجدني هناك أمكث على قمة الجبل جبل العزة والكرامة أحمل معي علم فلسطين الحبيبة مكتوب عليه اسمي وعنواني وهوية فلسطينية صامدا رغم الآلام صامدا رغم الجراح التي هي من أقرب الناس لي من أخ أو من جار قد تبجح بقوله إني خائن لشعبي ولفلسطين الحبيبة ألم يعلم أني تشردت من بلدتي وترملت زوجتي وتعتم أطفالي كل ذلك من أجل فلسطين الحبيبة ورغم ذلك وصفوني بأني خائن للهوية في صدري نار تحرق كل من توجه للنيل من كرامتي أو من كرامة فلسطين الحبيبة تقول إني خائن فأنا أول من حمل البندقية وأطلق رصاصاته نحو الجيوش الإسرائيلية أنا أول من لبس الكوفية وأعلنت أني ثائرا على الصهيونية وحملت سلاحي وانطلقت في الشوارع الفلسطينية وأصبحت فدائيا أفدي فلسطين بالروح والجسد والغالي والرخيص لصحق خنازير الصهيونية فأرفض أن تقولوا أني خائنا للهوية أنا ابن فتح وبنت فتح فلا تقولوا أني خائن للهوية فهذا تاريخي يشهد بأنني أول من حمل البندقية وحارب الصهيونية وسأحارب حتى تبزغ فجر الحرية أنا بكل عزة وفخر فلسطيني الهوية